book 2 91 91 الجمل الجانبيه باستخدام ان الجمل الجانبيه باستخدام ان واحد عندي حقل البت اوكتسي يمكن ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا ماكس روم اوكيتسي ايكنيبا امل انه سيتحسن امل انه سيتحسن بكل تأكيد سياتي بكل تاكيد هل هذا أكيد؟ هل هذا اكيد فيشي رو موفا اعلم انه سياتي اعلم انه سياتي اسم نمديلات داركابس سيتصل بالتاكيد سيتصل بالتأكيد. حقا حقا فيكرو في أعتقد <تصفيق> أنه اعتقد انه سيتصل اعتقد انه سيتصل <تصفيق> غvino النبيذ عتيق مؤكدا النبيذ عتيق مؤكدا زوستات <تصفيق> <تصفيق> إيتيت <تصفيق> اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط فيكرب روم زوليا اظن انه عتيق اظن انه عتيق مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر أتراه هكذا؟ أترا هكذا؟ في <تصفيق> روم تسالياً كارغت كامي غوريبا أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا انا أرى حتى أنه يبدو حسناً جداً <تصفيق> لدى المدير صديقة بالتأكيد لديه المدير صديقه بالتاكيد أتعتقد ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا اس شسازليبليا ممكن جدا ان لديه صديقه انه ممكن جدا ان لديه صديقه